إ ذ ا ع ه ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة مع ا ل ق ر آ ن الكريم على مدى خمس واربعين د ق ي ق ة نحيا في رحاب ة ل ا و ه م ب ا ر ك ة لما ت أ س ر من سورتي ف ص ل ه الرحمن للقارئ الشيخ إبراهيم الشاشعي

「なぜなら」

ولا تحزنوا وابشروا ب ا ل ج ن ة وأبشروا

الى الذي بينك وبينه عداوه ك أ ن ه ولي حميم <تصفيق>

إ ن ه هو السميع العليم ومن آياته

ومنايته الليل والنهار والشمس والقمر لا

ولد القمد و ا ل ج د و ا لله الذي خلقه

فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له, يسبحون له

خلقهم ان كنتم اياه تعبدون فان تتبعوا فالذين عند

ي و س و ع ه ا ل ن ا ب ل ه ي للعلوم الاسلاميه

み、はい<音楽>

فخاشعه فاذا انزلنا عليها الباء <سؤال> ان تزدد سوارا

واعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير <سؤال>

ترى ََ ل لو طخاشعه ِ

ان الذي احيا لنحيي ا ل م و ت إ انه على كل شيء قدير

إ ن الذين يلحدون ف ي ه

و إ ن ه لكتاب ع ز ي ز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

موسوعه ا ل م ن ا ب ل ك ي للعلوم الاسلاميه

ولو جعلناه قرانا جميلا لقالوا لولا لو فضلتا

Grazie.

ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضيا بينهم

و إ ن ه م لفي شك من نورين من عمل صالحا فلنفسه من عمل

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ل ع م ي ه

ولقد َََ اتينا ََْ موسى َُ الكتاب ََِْ فحت ل ِ ف ِ ي ن ا ولولا َََْ كلمه ََ ة سبقت َ من ِْ ربك ََِ

و َ إ ِ ن َّ ه ُ م ْ لفي َِ شك ٍَّ من نورين من عمل َ صالحات ََِ لنفسه

ا ل ق ر آ ن خلق الانسان علمه البيان

والنجم ق م و ب ا و ا ل ش ع و يسجدان و ا ل س م ا ء

علم ا ل ق ر آ ن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسن

موسوعه النابلسي ل ل ع و م ا ل ا س ل ا ن

شجعي السودان و ا ل س م ا

Oh、um.

موسوعه <تصفيق> النابلسي للعلوم ا ل ي س د ا ن

و ا ل ن و ع ذ النابلسي ت ك ا ل ع ص ف و الاسلاميه

ف ب أ ي ج ا زائر بكم

ولكن ا ل إ ي م الى ن إ هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل م ب ا ر ك ة ل م ا ت أ ث ر من س و ر ى في ص المسجد ر ح ا ع ل ن ا ا ل ق ا ر ا ل ش ي تتعلق بها من اجل ان تتعامل ل مع الله

ي د ي ك أ ن ت ا ل أ م ب

ادعاه ا ل ق ر آ ن الكريم من القاهره

ع ل ي ك م و ر ح م ة الله وبركاته هيا بنا نطوف بين حدائق ا ل إ ي م ا ن نقطف من ثمار أ ش ج ا ر ه ا وننهل من نبعها ه الله به أنزله ا الصافي تبارك وتعالى القرآن الكريم لم ينزل به, الناس. وإنما أنزله ليسعدوا به سعادة لا شقاء بعدها ليسعدوا سعادة ليشقى الناس وليحتدوا به هداية شقاء ضلال、بعدها.

يقول الحق تبارك وتعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم طه ا ا ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن لتشقى الا ت ذ ك ر ة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق ا ل أ ر ض والسماوات ا ل ع ل ا الرحمن على العرش استوى وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه ا ل آ ي ا ت

أ ن الله تبارك وتعالى لما أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو و أ ص ح ا ب ه خير قيام فقال المشركون ما أ ن ز ل هذا ا ل ق ر آ ن على محمد إ ل ا ليشقى ف أ ن ز ل الله تعالى قوله طه ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن لتشقى

إ ل ا ت ذ ك ر ة لمن يخشى الواحد المعبود قدس كاملا يعلو على كل وجودك ماله الواحد المعبود

كاملا يعلو على كل الوجود كماله رب غني عالم ذو ق د ر ة

و ت ف ر د بالذات جل جلاله أ ي ه د ف ه المؤمنون تعلموا العلم ف إ ن تعلمه حسنه وطلبه عباده ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه

وبذله لاهله قربه لانه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل اهل الجنه وهو الانس في الوحشه والصاحب في الغربه والمحدث في الخلوه والدليل على السراء والضراء والسلاح على الاعداء

والزين عند ا ل أ خ ا ل ل ه يرفع الله به أ ق و ا م ا فيجعلهم في الخير ق ا د ة و ا ئ م ة تقتص آ ث ا ر ه م ويقتدى ب أ ف ع ا ل ه م وينتهى إ ل ى ر أ ي ه م ترغب ا ل م ل ا ئ ك ة في خلتهم و ب أ ج ن ح ت ه ا تمسحهم ه م يستغفر ل

كل رطب ويابس وحيتان البحر وسباع البر و أ ن ع ا م ه ل أ ن العلم ح ي ا ة القلوب من الجهل يبلغ العبد بالعلم منازل ا ل أ خ ي ا ر والدرجات العلا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة والتفكر فيه عدل الصيام ومدارسته تعديل القيام

وبه توصل ا ل أ ر ح ا م وبه يعرف الحلال من الحرام يا من بهديك أ ف ل ح ع د السعداء ء يا من يا من بهديك من من أ ف ح

ع للقلوب دواء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم وتقديمه على ا ل ع ب ا د ة وتقديم العالم على العابد أ ن ه قال وفضل العالم على العابد

كفضل القمر ل ي ل ة البدر على سائر الكواكب أ ي ه ا الاخوه المؤمنون إ ن الاشتغال بطلب العلم وتحصيله و م ع ر ف ة الحلال والحرام و م د ا ر س ة ا ل ق ر آ ن الكريم و ت ذ ب ر ه و م ع ر ف ة س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته و أ خ ب ا ر ه هو خير الذكر و أ ف ض ل ه

ومجالسه خير المجالس ق ط ر ة من نداك توها ع

رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من إ ج ي ا ل الله إ ك ر ا م ا ذي ا ل ش ي ب ة المسلم وحامل ا ل ق ر آ ن غير الغالي فيه في ه ويل جافي عنه وذي السلطان المقصد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه ل ا ل ق ر آ ن حقا و ح م ل ت ه صدقا

الذين يستحقون ا ل إ ج ي ا ل و ا ل إ ك ر ا م ب أ ن حالهم فيه بين الغلو والجفاء و أ خ ب ر ان اكرام هؤلاء أ ي أ ه ل هذا الوصف من إ ج ي ا ل الله تبارك وتعالى وما من ريب أ ن هذه د ر ج ة ع ا ل ي ة و م ن ز ل ة ش ر ي ف ة

ت ب و أ ه ا هؤلاء بسبب لزومهم ا ل ق ر آ ن العلم يحلو كلما كررته ولذا ك ر د ت مكررا لحلاوه أ ي ه ا الاخوه المؤمنون غدا ب م ش ي ئ ة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق ا ل إ ي م ا ن

أعدى حلقة ا ل ي و م ه س ا ا ل ب ح ي ر والسلام ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه وبركاته ق و ف من ح ر ا ئ ق ا ل إ ي م ا ن ب ر م ا ل ة ي ق د م ه السيد صالح